يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا, ولا تيأتوا من روح الله إنه لا ييأت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا عزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مذجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئم كلا تيوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصلح فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَعْلَمُوا لَقَدْ أَفْرَضَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاطِئِينَ قال لا تقرب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بطيرا ياتي بطيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فطلت غير قال ابوهم اني لا ريح يوسف إني لا أجد لي حيوس فلولا أن تفندون قالوا صلى الله إنك لتي ظلالك القديم